يسني يجي يوم وحبي يخلص ولا ينقص وممكن كمانك حبي يلاقي مرتين من يوم وكان بالنسبه ليا حبيب زمان وكمان حبيب بعدين. مين اللي حبيبي وانا معا ان الخوف اللي انا خايفه مين يتغير من جوا من غادي من الصمت لالا مين اللي حبيبي وانا مع نسان الخوف اللي انا مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفي انا مقسمها ولا بعد سنين يوم وحب لي يخلص ولا ينقص حبتين ممكن كمان حب لي لقيه زايد مرتين من يوم وكان بالنسبة لي gib sama nak man لو فات قد بعد حاتي بحياه صعب اتغير عليه ولا اتغير مع ولا يوم انسى وازاي واليوم مين اللي ينسى الحزن اللي وسى والنس حياتي ومني ده هي حاجه مر الحياة حلا معايا وانا في الحياة وفي انا مقس ماك ولا بعد سنين يجي يوم وحب يخلص ولا يمقس حبتيك ممكن كمان حب لي يلاقي زايت مرتك من يوم وكان بالنسبة ببسان كما من حبي بعددي. Bé, bé,